أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن من لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترتون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسطين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم التوائد عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فرضوا عنه وأعد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 ومن أهل المدينة مردوا على النفاط لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرتون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكرهم كِهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ كذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينب فيكم بما كنتم تعملون، وآخرون مرجون لأمن الله إما يعزب وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم.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 والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المقابلين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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم في ان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ألي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مبعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه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 تبعوه في ساعه العشره من بعد ما كاد يزيغ قلب فريق منهم ثم تَأَيَّذَ الظَّاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَعَبَتْ وَظَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ أَظْنُ أَلَّا مَلِكَ أَنَّ اللَّهَ إلَّا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليتوبوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون مبطئا يضيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقتا صغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 ولي يزرق لهم إذا رجعون إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم ظلزا. وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَطِّعِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا F'anma el-lazine amanoo f'azadat hum iyimana ve hüm yastabşirun F'anma el-lazine fi kulübihim nerezun f'azadat hum rizizan ve la yıran anl في yıftanın fi kül gamin merten av merten sım la yıtubun ve la هل يراكم من أحد ثم صرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عن تُم حَلِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأْسُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا تلك آيات الكتاب الحكيم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 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنا يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هم الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد تره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُرْرَهُ مَرَّ كَأَلَمْ يَدْعُنَا إلَى غُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 تُبَيِّنُ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَطِلَ يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَطِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نفسي إن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَاى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 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ظَرَّا أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا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 وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوه امططعا من الليل مظلما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 هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون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 فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حق قَتْ <تصفيق> كَلِمَة رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكم مَن يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده؟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 كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاطبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِذْ كَذَبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُبَرِّئُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّ بَرِئُ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُنَّ إِلَيْكُمْ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعَطِنُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يبصرون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 قَدْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَيْدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل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 أثم إذا ما بقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم طيل للذين ظلموا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب فاغضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 يا أيها الناس قد جاءتكم مبعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون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 وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ أَوْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الغني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 في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح. إذ قال لقلمه يا قلما إن كان كبرا عليكم ما قام بآيات الله فاعل الله توك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 إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائفا وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاطبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 وَمِنْ عِندِنَا قَوْلُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۖ أَلَمْ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ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 ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم طبلة وأطيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأت بعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا. تَائِذَا اَدْرَكَهُ الْوَرَقُ قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ولقد وَعَدْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنَبَّأً وَأَصْدِقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّ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 ولو جاءتهم كل آية حتى يرضوا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما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 وما كان لنفس أَن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعطلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نَأْتِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْذِرُ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 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رات لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ واتبع ما ينحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را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 tiğküm metaan hasan ila ajan nusam ve yetti kılıdı füllü füllə. ve intollo فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الله ما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 إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم